بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أصلخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار التقسيم الثالث للاسم تقسيمي سيام باعتبار كثر اسم شو من حيث كونه مذكرا أو مؤنثا اسم أجر لا لو تماشي كان ذكر ومؤنث طبعا مذكر ومؤنث دو ايش بالام للروي حقيقي وغير حقيقي ما بيني في درس السبر ينقسم الاسم الى مذكر ومؤنث الى مذكر ومؤنث ما تقسيم اسم يعني اسم مذكر وأنثى باعتبار حقيقته أبو حقيقي اسم يا مذكر يا مؤنث فالمذكر كرجل وكتاب وكرسي والمؤنث نوعان مؤنث نوع دوج دو ودح حقيقي وطبعا وغير حقيقي حقيقي وهو ما دل على ذات حذر مؤنفك حقيقي بيت هو ك ذات حر يعني صاحب يا صاحبة حر حر يعني فرج الحر بشدة يعني الفرج أصلاً خوي حدا حر بكسر الحاء الفرج الحر ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر يستحلون الحرة والحرير والخمره والمعازف لو بخاري جوهت والحض فبشد يستحلون الحض بو يستحلون الفرج يعني يستحلون الزنا بالتخفيف الفرج اصلي حيد واصله حرح بحاء وجمعه أحراح ومنهم من شدد الراء من الحر يقلل حاءه وليس بجيد كما في النهايه انطلع وليس بجيد كما في النهايه يعني كابء اسال حذ ب بالتخفيف ين بتشديد كمنبسطه بالتخفيف الفرج وأصله حرح بحاء وأصله وجمعه أحراح ومنه منشدة الراء من الحر وليس بجيد كما في النهاية أي أن الأصل حرح فحذفت الحاء إن أخو حر أو هاي كلمة حا كحذف كلاو الحاء التي هي لام الكلمة ثم عوض عنها راء رأيك تختار خاتم فعلي أدرمث في عين الكلمة وإنما قيل ذلك لما تقدم لمن صغره وجمعه يعني كأوليس خي حر حن كحدث كلاوب وتحر كتعويض بن رأي شبهاتو المهم وهو ما دل على ذات حرر أجاب الشداد في خينوك لرهاتو كفاطمة وهن أما ذات فرج مؤنثي حقيقي ومؤنثي كش ماناي غير حقيقي كثير مجازي ومجازي وهو ما ليس كذلك شن كهاشتك تعاملي لغلاك رأوكم مؤنث فرج نبو يعني مؤنثي حقيقي نبو ومؤنثي مجازية وهو ما ليس كذلك كأذن ونار والشمس ويستدل على تأنيفه شن أزانين كلميك مؤنثة بضمير المؤنث اقل ضمي... ضمير مؤنثي لقل دا لكاتي لكاتي استعمال دا لكاتي كلام دا كاتي كاتا عميري ليدي او كاتا زاني او مؤنث او اشارتي يعني ويا بضمير وين با اشارة سبعنا والشمس وضحاها ها وضحاها بها زاني يجلي وهي و... وإشارة هذه هذه أو لحوق التاء لحوق في الفعل فعلك هنا تاء تأنيث نحو هذه الشمس رأيتها طلعت ثم بسيرشد سيرشد تعبي للدعوة هذه وإشارة رأيتها بميلي وأنثى الريتو والشمس طلعت تأكل كوا تائي تأكل كوا فعل كوا الشمس مؤنثة بسبب هذه ها بقت او ظهور التاء في تصغيره يعني أجر تصغير كد تاء والقرن مثلا اذن تصغيرها بتجي أذينة ذينة قرش كبير شوك يعني قرش كبير شوك أو حذفها من اسم عدده كثلاثة عفون كثلاثي آبار سآبار آبار جمع بئر أبوايا قد ذكر ميمم ثلاثه ما دام من ثلاثه آبار كأن العدد يخالف المعدود عدد ثواني معدوده كيتي كابو اس بئر مؤنثا بموزان مما كثلاثي آبار كأبار جمع بئر بئر ليش مؤنث نبويا نماذج ثلاث مؤنث سبوي على ثلاث شكل عدد يخالف المعادل فابو بام بينج بالجات بينج بالجهنم وترام با اسم إشارة بضمير بتاء تأنيث لفعل دا بتصغير بعدد بعدد استعمال عدد زامين كلميك شونا مؤنث أما على كسيك إشارة زي زمان بيت ثي شالا زاي زمان بيعن بي تماشى بكر زمان اشتئشي بي بيه ب هو زانية هو مؤنث. اگر امان نبي نزاني تششتى مؤنث هيامشيا يا مذكورة الا ما مؤنث هي حقيقي ب. وينقسم المؤنث مؤنث الى لفظي و الى معنوي و الى لفظي ومعنوي تماشى خال هي تقسيم اسم بوم مذكورة مؤنث وَتَمُؤَنَّثِ جُدُو جُورَهُ مؤنثك هي حقيقية ومؤنثك هي مجازية أَجَلِكِ تَلَالِيمُ مؤنثه بيتة شنبشك ولا فضي معناه ولا فضي معناه أم ينشي ينشيه؟ أو ينشي أو ين ت تقسيم مؤنثه باعتبار حقيقته مؤنث ما هي حقيقية مؤنث ما مجازي مجازية بل أم تقسيم مؤنثه باعتبار علامته نبذه كنيما تكسيم مؤنثي دو حقيقي ومجازي أو تقسيم مؤنث باعتبار حقيقته مؤنثك حقيقي مؤنثك مؤنث ذات فرج بيت أو مؤنثي حقيقي ذات فرج نبي مؤنث مجازي تقسيم كتريش مانيبو مؤنث باعتبار علامتي مؤنثي وهي علامة والأقلات مؤنثي وهي علامة وردناقل علويه وينقسم المؤنث إلى لفظي على لفظ مؤنث جاء هاد شيء مؤ مؤنث هيك لفظية أو شيء مجازي وهو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيث كطلح وذكرية والكفرة إذا تم شيء طلح ك تعك تأنيث فيويا على ما جل علامات التأنيث فيويا كتع ذكرية اللي في هم يعني. هم زكاة خوي لا أصل داشيا ألفا بولدوة ولا دواء ألفة ترهاتوا. بوا باء هم زك. على مقل على ما تشيء ثانية والكفرة ألفي كفرة. <تصفيق> نكفرة بفتحة بكنة فتحة. كفو يعني فاقة اللي جيدي او كفو الرائع بلانت كافكو فاقة اتواني بحرسي كي يعني كا كي كو سا في فو يعني كفا كفي كفو بحرسي شي اخوينتو كفا كفي كفي كفو بتبليت الكافي والفاء يعني سفي سي فعلا فتقلبا نساء بتثليث الكافي والفاء معا كفراء اللي سكيتشيه يعني في تعنيثه كفراء هي كم النخل داري خلمات بيني و طنعاني كذل شيت حطلع هيك كذل شيت هسه الله يشهد له شيت وطلع وك شلون بالي كيف كي هيك يعني اكا بري اكو محفظه هيك كذل شيله و اكو فرواي لانه يسر ما في جوفه لانه يسر ما في جوفه وهو طلع شو فك كلمه كفر لها شنو معناته ستريت معناتي ستثبت شنعي الزارع كثر البذرة يعني ستره في الأرض كم النخل تازن كام يا كم النخل داري يقول ما هي أول قنوى طلع كان دل شيء بردو أي علقت له بليه يعني شوادولي هرينيك شوادولي هر طالع كداره شيء علي تشتق بس فادي لدل لبش... لبشتي بردميتي اوكو اخر ما او سيكداره خد معك دا ان شاء الله يقدر شو احد تر شاءه كداره شيء يعني بردمي اللي ققه بشتي جيره اوكو سيكاله بردمي اللي ققه اوكو فرائع اما كي لفظيه بعلامه وزن من طلحة وإلى معنويا وهو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامه كمريم وهند وزينب ما مؤنث معنوي جمع مؤنث معنويا مؤنث شيشن حقيقيشن والى واش لفظيا يعني حقيقين وان لفظ يش علاميز وهو ما كان علما لمؤنث وفيه علام ونفي لفظي معنى اويك علام بيت مؤنثي مؤنث حقيقي وعلام في بيوبي كفاطمة وسلمه التاء فاطمه لفظين فاطمه خرج مؤنث حقيقي وسلمه سلمانه وهو اخر والف كشيء في تاءين وعاشوراء حمزه عاشوراء خوي الفا اللي في تانيثه فلما اقل عاشوراء جيبت سيفانا بيت علم بوجه مؤنث نبي أفرتك بن عاشوراء على مسمى به مؤنث او شرطه يعني اقل عافرتك نونا عاشوراء او كعت عاشوراء اللي في تانيثه وشيشة ومعنويشه ولكون المذكري هو الاصر البروي المذكر هو الاصل لم يحتج فيه لعلامه وتش مذكر اصلا البروي اصلا هر إنسان تن لكذ الاسراءه لا علامه مذكر هو الأصل من لا خلقت اجده ولا زيادات اجده چون كلمه مذكر عليه تاني علامات تانث في يعني من حيث الاصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث فله علامتان مذكر علامين هي بلام مؤنث دو علام علامتان الأولى التاء. وتكون ساكنة في الفعل نحو قامت هند ومتحركة فيه يعني في الاسم نحو هي تقوم وفي الاسم نحو صائمة وضريفة، سهى تقوم تقوم بفعل مضارع سيتا بفعل ماضي قامت، بفعل ماضي بفعل تاء هي ساكنة قامت هند ومتحركة فيه يعني في الفعل عفوا ومتحركة في الفعل نحو هي تقوم وفي الاسم يعني متحرك بيت نحو صائمة وظريفة فمتائي تاء في متحرك لا فعل اجدادية أوانيك اسمت في الفعل شي مضارع تقوم أما لا اسمتائي تعنيث متحركة حميشة وكو صائمة وظريفة صائمة وظريفة تاكاني مبسة الأولى على مية كم يباسك وعلى مية دوم بديت يلا شيء الألف لكو تادا بارسي كان علامه الثانية الألف <تصفيق> <تصفيق> برا أذانه بيفش البلم علامه علامه تأنيث يعني علامه تأنيث تنهد وش الدنيا تنهد تاء تنهاء ألف نعم وأصل وضع التاء في أصل وضع التاء في الاسم للفرق بين المذكر والمؤنث. تاء أجر لكلمة هات بو تفريقة بوجي ولكن للنيوان مذكر ومؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهم. لا او اسم فاعله يا أوصف مشبهاني كديت ك مشترك للنون مذكر مؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهم. مثلا الناصر وناصرة الناصر وصفي في مشتقة لمذكر المؤنث ذهر ناصر بسي شيء كي توا بتاء للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركه بينهم فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء. بل وصفي ومن هي اسم فاعل من هي وصفي مشبه من أنواع هي لأنها خاصة بشيب آفرتو كحائبا لسي حائب <تصفيق> لسي الوزن خاعل <تصفيق> سيدكي تايشي بيونالكي كوابي أو صفي وينيا كحائبا وحائل يعني حامل وحائل كل حامل نقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل حائل أو أو كثيكا حامل بي او افريكا حامل به ينقطع عنها الحمل سنه او سنوات كسال مصابك كسال شاليك جاي لك, لك حامل حمل ابيت او في تحائل او اجلثا او اشتوانيا او جه صح حائل ينحائل دبرين مشتركين لاني وان مذكر مؤنث فينسب في فينسب تاناك وثالك ثالك المنبغضه لزوجها يعني هر عفرتك حزل في عواقي نبيع ضليب في عواقي نيتوا يعني نكسيتوا وفتر شارك وثيب ومرضع وعانس أما أنا في ويسم بتاعني ثيب ومرضع مرضع يعني أقتائي لقلنا بيد عندك تفريخي في أكا يعني ذات الولد يعني عافرتك من هذه أما المرضعة بالها فالمتلبسة بالفعل وهو الإرضاع يعني كسك ك بعملي شير أما المرضع مرضعين ذات الولد آفرتك من داعيها وعانس البكر التي فاته الزواج. يعني أو كشيء كه يعني شو كنيل ده جد شوف يعني قيده يعني جودة كده وفارق وسيب ومرضى وعانس أمانة بو كيا وكاردي بو أفرد بكاردي بو كيا وكارن يعني في ويسين شان في ويسين بتعني كاوز سيب أصلا بو بو أفرده بو كيا وجب كاردي لقد اردت ان اجنى هنا هناك طلاق دا يعني المهمه لان هناك من هناك من هناك او هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من من لا أصلا لا تروزني فيعلا يعني سيويب اسمي فاعلة من ثاب برمزور جرب أبو آفاد وكاردين وإطلاقه على المرأة أكثر أبو آفاد وكاردين سيويب لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول يعني كاتي ككتشا معلأ كدوائي كأقرته ولا يباواني بيوجناء يعني عفرته ويسوي في الثيب الذكر والانثى والأنثى يعني بو مذكر وبمؤنف بكارير وقبيض الله صلى الله عليه وسلم فالملايا حلو دمُمرئ مسلم إلنا بإحدى ثلاث الثيب الزاني يعني الثيبي الزاني والنفس بالنفس والتالي لدينه المفارق للجماعة. لحكم شرع السيب بوكياو وجنش بكالب ظلام بشرطي محصن بل يعني ما ينهبو بس كابو اوي كيانه سيب اذا كان دلاوه سيب و هدو كيم بكالب اما دخوله على الجامد المشترك معناه فسماعيو اقتاب شتسر كلمه مشترك بين يوان مذكر مؤنث و سماعي رجل ورجله انسان وإنسانة فتاة وفتاة فتى انسان مشترك يعني مذكر فتان مذكر يعني مشترك للنيوان مذكر ومؤنث رجل يعني مشتركة مشتركة رجل ورجلة يعني بس صفته أصل اصلا صفته اما سماعية رجل ورجلة وإنسان وإنسانة وفتة وفتاتة أما السماعين أما دخول على الجامد المشترك يعني جامد يكبين بلى مشترك لأن يبان هذولا عشان يتراجل هذان هابو فيها بس هاد يعني يعني استعمال كله إشتراك ده اللي كده دلوه بلى إنسان مشترك وشيء وصفي شنيع اسم فعل مي اسم شبه جامدة علي أمانة كواهاتنا إنسان وإنسانة وفتاة وفتاة وأمانة أما سماعية مسألة إشكقياسية مي كابو أصل لتا بوشياتو الفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتقة المشترك بينهم ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ بلامتن لوقع ايديه بدل ويستثنى من دخوله يعني التاء في الوصف المشترك وصفك كمشترك سيدك هي كتاء ناشة تثري خمسة الف فلا تدخلوا فيها يعني تاء ناشة تثري احدها فعول بمعنى فاعل هلوز نكتب فعول بمعنى فاعل كرجل صبور وامرأة صبور طانا كثير صبور صبور هذا الشيء بو عفاتك بو في وما كانت امك وما كانت امك بغيه ما كانت امك بغيه سبغيه اصله بهويا فعولا بغيا شنو اصله بهويا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون يعني بغو وحساكنا فقلبت الواوية وأدغمتها وقلبت الضمة كسرة فقلبت الضمة كسرة فقلبت الضمة أصل بغي بغوي نوتلا وما كانت أمك بغية بغية يعني بغوية ها بغية نوتراء بغية متراءة بغيا فأصدقي بغويا فقلبت الواويان وأدغمتا وقلبت الضمت كسفة وما قيل من أنه لو كان على جنة فعول لقيل بغوا كنهو نهو نا كان هو مردود بأن شاذ في قولهم رجل نهون على المنكر. الله يعويك ألي ويتلاو من أنه لو كان على جنة فعول أقربها بل سرز من فعول أبواه هو أبواه وجبنا خدا توا لخيل بهو ون. بواو كانهون كانهون يعني هو كلمين نهون مردود بأن نهون شاذ. الله شاذ. قولهم رجل نهون عن المنكر يقولون انهم يقولون انهم يقولون على يقولون انهم يقولون انهم يقولون بياء يقولون قولهم يقولون انهم بتاء انهم يقولون فالتاء فيه للمبالغة. ملول من من الملل كلمين ملول من الملل قال إن مليلت منه ومليلته مللا من باب تعيبة يعني استئمت عفلتك أجل يأسي هنا بالاشتير او امرأة ملولة ما دام فعولة أبوايب موتاشي وأما قولهم امرأة ملول ورامتا عكبوا مبالغيا اينا اگر بو تريت ملول ليش درستفتا اذ يقال ايضا رجل ملوله يعني بو فيها الشيء ملول ملوله مذكر ومؤنث ملول ملوله يعني او تا ملول رجل ملول وتما من الملل ملل هذا مالل مللت منه يعني سئمت منه ومللته مللت منه ومللته مللا باب تعباء وأما عدوة كلمة عدوة فشاذة عفوا فشاذ وأما عدوة فشاذ عدوة شاذ بو وسوغه الحمل على صديقة اينا ابوايا تائبي ونبوايا ها فعول بلان لبروي صديقة صديقة هنا كيتي يعني دججة كيتي او كاتا وتمان عدوه صديقة عدوه اينا عدو بوم مؤنث رجل عدو وامرأة عدو كيف سنكبرني عدوة هذا غري عدو بلان كوز عدوة لابدوا وكو صديقة عامل شون صديقة اي في ويا عدو واش تاي في واذا كان فعول بمعنى مفعول او اقل فعول بمعنى شبه فاعل اقر فعول بمعنى فاعل كلمة كمعنى فاعل او كاتم كويسي بتاء ناك هاتشي كيش هات بيش هات ورم اقر فعول بمعنى مفعول به لاحقته التاء او تاء في الكن جمل ركوب ركوب جمل ركوب وناقة وناقة ركوبة ركوبة ناقم مؤنثة جمل مذكرة كلمة جمل مذكره وناقم مؤنثة ده بلعوة ركوب يستمي معنى شيء بمعنى مركوبة فعول معنى مفعول يعني يشتريك ك سوار شيء سوار بوبيت يعني سوار يعني باري بو بيت كالسيكسوالي بو بيت أو ركوب ركوب يعني بمعنى شيء مركوب مفعول كابو أقل ركوب فعول بمعنى مفعول هات تائفي والكيد ومؤنثك للتفريق بين المذكر والمؤنث ثانيها إيك دوام شدوانا لو ألفاظنا فعيل بمعنى مفعول أقل فعيل هاتي بمعنى مفعول أو في في فعيل لشي بمعنى مفعول ظالم بالمرجه ان تبع يعني اكثر بدوي موصوفه كذا كرجل جريح وامرأة جريح بو هذا جريح شو بمعنى مفعولة مجروح رجل جريح مجروح جريح يعني مجروحة بلان فإن كان بمعنى فاعل بلام فإن كان بمعنى فاعل أو لم يتبع موصوفه ين أجر فاعل بمعنى مفعول هذا بلام بدوي موصوف لحقته في كمرأة, كمرأة رحيمة الرحيمة لبرب كيف يلكاو؟ فعل معنا و... فعل، قتيلة، رأيت قتيلة يعني سس قتيلا فعلي، ولم ورأيت مرأة مبسي، ورأيت مرأة قتيلة، يا ورأيت مرأة قتيلا ما <تصفيق> جركا؟ شن كاقبادوين موصوفكي دا هدقينا وران اقل موصوفكي نبو يان كلمي كوتن نيوان خي موصوفكي او كاتا او كاتا قتيلة ورأيت قتيلة لانها لم تتبع موصوفه يا موصوفها كوف عيد بمعنى مفعول بمرجك انتبع موصوفه وهدوها ولكن اصبحت ان ثالثها مفعال كمهذار مفعال كمهذار المثل هذا بطال هذا المثل هذا من يكثر في كلامه المثل يكثر في كلامه من هذا والباطل هذا غلط هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل وزم يفعل وفير وفر تائنها وشد ميقانه بران ميقانه لفير وزم يفعل شذى كتائب يول مؤنث شكله زمان على ذي رجل ميقان وامرأة ميقان هذو كان ميقان ميقان بران ميقانه شذى الزمان على ده قال رجل ميكان يعني يقيني هر قسيشبوك بعورتيك بنسلاسري رجل ميكان أي يصدق ما يقال له ميكان أي يصدق ما يقال له بله. وشاذ ميقانا. ميقانا شاذا اينا خوي بيوزناك هذا. دولي وزن مفعالا. اتواني بله رجل ميقان امرأة ميقان. تا اينا به. ها. بو هدوش بكار ديسة. ابو بكر ميقان بو. شكرا بلا بركي في غنبري خوة ابوه صلى الله عليه وسلم. ها. نعم هرث سبون منا هر سبون منا ايمان دل ميقان هر هر ايات هر صحيح باس كل شيء في باوردي هاي سبون ميقان يقينين وهم مصدره كلام قد كسيا جاي باطل وحكي باسك هر باورقيه خوش باور او خراب مفعال كمهدار وشذ ميقانا رابعها مفعيل كسكك بونزر لخوي عدى المكثر من الطيب المكثر من الطيب بونزر لخوي عدى هو معطيرا ايس رجل معطير امراه معطير لا بل وزن مفعيل تعي في وشذ مسكينه مرا مسكينه توزن مفعيل شاذ رجل مسكين امراه مسكين في إزناك بلن بشادة هاتوا وقد سمع حذفها على القياس يعني مسكينة بمسكينش شبو عافت شاتوا امرأة مسكين وقد سمع حذفها على القياس كالنبي النبي خامسها مش تنجم لفظا ولفظا مفعل كميرشم ميرشم كسي كانت هذه الماضي لا الماضي <يثميه> لا تجد شيء تجد انها تجد انها تجد انها تجد انها تجد انها لا يثنيه يعني لا يمنعه شيء عما يريده لا يثنيه عن شيء عما يريده يقولون الله عدو الغاشم هو غاشم كسي غاشم بيد يعني ثريفه ونيها همشتكا الجري الماضي لا يثنيه شيء عما يريده سميله شم بو افرتو بفييش هذا وتميرشن اما انا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 وتمرن وتمرة تمر يعني خرماء تمر يعني يقدعنا خرماء ونمل ونملة نمل يعني ميرولا نملة يعني يقدعنا فلا دليل في الآية الكريمة على تأنيث النملة انما <تصفيق> ما حتى إذا أتوا إلى واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم اللهعمه برغنيه لثوي او نمله مؤنث يمكن كان يعني واحده او تاء التانيث تا تا من التاء تمييز بين الواحد وجمع من, من جنسه فلا دليل في الالف الكريمة على تانيث النمله ولعكسه في كم يعني تمييز الجنس من الواحد جرى وهيتاك تاك تا بجنسه فمثلوا كن من شيبو لبن لبينه تاكب مفرد تمييزا من جنسي بالان روايه بعكسه وا تاك الكثى جنسكوا ولعكسه في كم ان وكم ات كم وكم اه يعني دومالان هسه كم لقال كم كم أن تعقبه وياه أو مفردك إني أو جنسكه. بل كم بوشيا بو يكدانه. وللمبالغة جالوها ها تعقبوا مبالغة كلمات ليش هي؟ بس بو إيه مثال؟ وللمبالغة كراوية، كراوية وراوية، داعي وداعية، داعية داع الكبير الكبيرة، ها بهند كسي داعية، وداعيتها عك تاني ثانية، هو مبالغة، دبلوا الزور دعوة أكاد راوية. راوية الحديث، راوية بمعنى مؤنسنة، ول فلان كس راوية الحديث يعني يعني من رواية الحديث. وللمبالاة كراوية، وزيادتها جلوها هي مبالغية والزيادة ليش تأكيد مبالغة؟ سببناه علامة ولزيادتها كعلامة، خي علام مبالغية، علام مبالغة علامة، أما علامة تأك تأكيد توي عل سيركش مبالغية، كبو تأك كبو تأكيدة. وللزيادته يعني ولزيادة المبالغه المبالغة تأكيد المبالغة في وتره ولتعويضي فاء الكلمة جريوة هي تأكاد بوشديد بوتعبيضه وعاد يعيد عددا لبره فاعل فاعل فعل كشيا حذف و فاء الكلمة حذف وتعيك تعبيض ينبو تعويض عين أو تعينها ولتعويض فعل الكلمة كعده أو عينها يعني تعويض عين الكلمة كإقامة أو لامها يبو تعويض لامه كسنة، السنة كسنة، ويقصد السنة تعكشها سنة, سنةٌ أو سنة سنة سنون شون ذن سنةٌ سنونا، تجمع سنة شيء سنوات سنة ليس سنوات يا سنهات حذفت اللام وعوض عنها التاء سنة وزيجيا ساعة وزي سنوات دقيقه ساعة ب لا ما في حثه ساعة سنه فاعت أولامها أو أو أو عينها كإقامة أو لامها كسنة أو مدة أو مدة يعني بو مدي حركيك كتزكيه تزكيه ويتزكيك كسلكه كسلكه إشباع كبير تزكيه زكي يزكي تزكيه تزكيه تزكى امتا از شو هاتو يزكي زا كاف يا اقل لسل خصفة كيب ببين فعلا يفاعل تفعيلا زكا يزكي تزكيا تزكيا تزكيا, تزكيا, تزكيا ومصر مصادر ما انخينت خينما مصر مصدر ما انخينت وثمان معتلوا للا مكان ابنى شي يان مهموزا ابنى تفعيله اجن الاسم الاوسع على باشبت تفعيل بيت فعل فعل يفعل تفعيلا زكى يزكي تزكيه ينبرئ يبرئ تبرئه خمن لغو المصادر خمن التاء في وني برم امتها ثلثوها او مدت لبوم بمد كتزكيه ولتعريب العجمي داري تايك يقدر بوشيا بو تعريب كلميك عجمي عربيني بو التعريب كتكلميش عربي تايش فيو نحو كيلجة كيلجة في كيلج كيلجة بفتحي كافك وبكسر اشياتها بكسر كافي وفتحي وفتحيها بس أوهيك زور معروفة بفتح كي بكاف كيلجة لا ما فتحة كي لا كيلجة في كيلجن في كيلجن إذا قوي كيلجة كيلج بيك تعلبيتي عليك كيلجة تعيش في الكنبوي ببيتك ليش عرضي يعني كيلو. لأن لا يخون الناس كيل، لا يخون تودي كيلو. يعني كيلجا يعني كيلو. كيل لأهل العراق. لا خوي كيلوغرام غرام مسأين كلاوة. يعني خوي ك... لا أصلاً عربية. كلاوة عربي كيلجا كلاوة كيلجة. بيعني كيلو كيلوشي كيلو عربية. لأهل العراق كي لجا اسم لمخيال وتزاد في الجمع عوضا عن ياء النسب في مفرده لجمع ش بجمع جد لجمع جد تكلم تاء زياده كان ب وبتاشي او قد وياء النسب وبين بنى اشاعسه الزارقه اشاعره يعني تائكا جالك ليه وكن نسبة ولا بينات عوضا عن يائن النسبي يائن النسبي في مفرده ونمنا أشعتي أزرقي أشعري أشاعره أشاعره أزارقه ومول ولمجرد تكسير البنية جالي هي هار بس بو زيادة بو, بو كلمة زياد بيت كلمة كان حرف كان كمن بوي زياد بي اجينا هيك معنى ايش قرية غرفة غرفه هسه بوي تكسير بنياتو بس بوي حرفا كان زياده هيك هيك يعني هيك دافع هيك يعني هيك قامله هيك يعني اول بمفرد يا جرى وهي كلميك بوي ب الانحاء بكريت لغوه كلميك مفرد يعني ها وزني او بيت سيارفة ك ك سيارفة للإحاق بكراهيه سيارفة كراهية يعني بويس سيارفة قناة روز بكرهية تاعي كان دوا لكان دوا أجن خوي سيارفي سيارفي سيارف أبوه أوها أبوه السيارفة او يجب بمفرد يكون لك ان يكون الحاق ان يكون يعني ان يكون لك ان أو لك ان يكون لك ان يكون لك بلان بو لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون أما العلامة الثانية الألف وهي قسمان مفردة مفردة وهي المقصورة كحبلى وبشرة وغير مفردة وهي التي قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء وعذراء ألف يجدو جولة ألف هي مفردة أو ألف مقصورة وكو حبلاء وبشراء حبلة بوصف بشراء ينبو علم ينبو مصريش أليفي بشراء أليفي حبلاء أليفي تأنيثا اما أليفي أليفي تانيث بو بل بلقى المادة بيت وغير مفردة وهي التي قبلها أليف أليفي كلفيشي وأليفي كتربت فتقلب هي يعني أليفي تانيثك أو كوتا ببتا بي همزه كحمراء وعذراء حمراء ا همزي حمراء الف تاء نثه لفي شيوا كاتو حمزة كخوي الف برغم ان بر لدوي دو الفا لكي كان حمراء يعني افرت كسور بيت مؤنثه كسور بيت وعذراء يعني كتبت عذراء وللمقصوره اوزان منها اوزان منها مقصورة شنو وزنيش فعلا عفوا بضم ففتح ينحو أربى أ أربى أو بالشيء والداهية كسيك داهية يعني البصيره بالأمور كسيك كبير من ذا الجواب لا اربوا الجواب الاربوا الدهاء والفطنه والبصر بالامور اسى بوكسك الداهيه بفيوت اوربه وأدما لموضع وكذا شعبا ودما ما يشونك، لموضع اسم لموضع، وكذا شعبا شعبة ما يشونك، قال جريد لدوان كيدا الله شي حل في شعبا غريبا ألؤمن لا أبا لك عبد الحل في شعب شنبلي ايوى برام بربا كسف لشعبادا لشنفا تاني شتوا لدي دا غريبة. من لا أبالك يعني ايوى خلافي برام برأ كان كخوي غريبة الوء من يعني خلافي برام برأ لا ابالك شلون بال باوكم بنميني يا بباوكينا وارترابا خي غريب اللي به اي وخلافك بالك انه زيادك غريب ياكم انه من وارترابا ارترابه هيك شيء غريب كشنه كخرافه كبرامري او غريب في نويتي خرافه السجن برامري شيء اتو شاهد في شعب عبد حل يعني نزل في شعب شعب اسمه الموضوع فأو ألف شعباء ألف جاء ألف وفعل بضم فسكون كبهما لنبت يعني اسم نبات بهما وحبل صفة ألفي حبلا بصفة وبش وبشرا مصدرًا ألفي بشرا مصدرة يعني بشرا يبشر تبشيرا ستبشيد مصدر كيتي بشراش مصدره، فلما مصدرك شيء سمعي تبشر يبشر تبشيرا مصدرك شيء قياسي، أما بشرا مصدر سماعي لبشر نريد أن نسوي مصدر سماعي لبشرة. وفعلا بفتحات يعني برد وفعلا بفتحات كبرد اسم لنهر اسم لنهر قال حسان حسان كريتابت في ديوانه رضي الله عنه يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالوحيق السلسل سكون من من يسقون من ورد البريصة قصديك مدحيكل بنابي عمرو قرئ الحارث وأولاد جفنه من ملوك الشام من ملوك الشام مدحي عمرو قرئ الحارثه و أولاد جفن من ملوك الشام يسقون من ورد البريص بريص يعني روكك كنباتك بدمشق نبت بدمشق والمراد به المكان وبرد نهر بدمشق على كاتيك هركه <مترجم> سيك صداني بقدنا يا هركه سيك في الولاي يا سكون من ورد الباليس هركه سيك جاءت اوشنه اوان شان في ادا يصفقوا بالرحيق السلسلجي او اللؤعه والسازغاران تكلب خمر كده دافي بالرحيق السلسل بالخمر كان اللي خمر الخمر يسقون من ورد البريص عليهم برد برد نهر بدمشق يصفق يعني يخلط بالرحيق السلسل وحيدا للحمار السريع في مشيه الحمار السريع في مشيه تتحيدا كذلك أجر متكبر بيت بَمْ لَوَ بَوْلَادَ بِرْوَادَ وَهَذِهِ حَيَادَجْ كَأَمْلَاءَ كَوْأُلَاءَ جَأَ أجر حيوانٍ سريع رافق سلفي بالسريعة جالي ولاء رجل ولار حيوانٍ سريع بس لفية خد نار سرعة واي ليه كلامنا لا بريك شون أجر فخر بكار وشان نزيف كار بَمْ لَوَ بَوْلَادَ ذِرْ أزماني عربي دا وتقولها وحمار الحي دا أي حيد وعمضلي لنشاطي لبرخي لا يأكل سريعك جالجربم له للحمار السريع في مشي وبشكا بمعقة السريعة وشترى سريع بيت يسمو بشكا وفعل بفتح فسكون كمرضى جمع جمع مرضى اللي في تانيث وشبع صفة الصفه جد اجر شبعا كاربنين وكالت الذكالك في تانيث وفعال الضم والتخفيف نوعا فعالنا بالضم والتخفيف كحبارة طويل العنق يا حبارة طائر لطائر النايط إليك طوير العنق رمادي اللون على شكل الإوزة وكو قازوا كولته ده في منقاره طول <تصفيق> ن حجرناق نيا حبارى كولته ده طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة، في الشواذ قاذة، فمن قاره طول، حبارا لطائر، والسكارة جمع، هجمع سكران سكارا، جمعا ألفي سكارا جمع، وولادا ولادة ألفي ولادة، صفة للشليل من الإبل، هل هي أروش تريق؟ يعني شون بلاي هاروهاج بيت يعني يعني نوستاو بيت اول شيء شديد بيت اول شيء علاده نكلا لرشتنا خيرا بيت نعم يعني شديد نجد قوله بيت بلاهم نظر صفتي كفنية وشتر مان نبو نظرن شون حجول الشديد من الإبد، وفُع على وفُع على بضم ففتح ففتح العين المشددة، بفُع على بوشبة كسمها سمها للباطل، للباطل ترى سمها، وبذرى شراء تسمها، وبهواك يجلب رديدا بالرواه لتسما، والهواء المرتفع والكذب. ها مؤمنة في وتسمها وفي عل بكسر ففتح فلام مشددة كسبطرا سبطرا لمشية فيها تبختر يعني رجسني في الشواء رجسنيك عجبي يا أبي كابرسال سامي وعجبي بخيو يعني اذا انت باختر في مش مشيه يعني مشى مشية المعجبي بنفسه كسيك بمعجب يا بخوي ربزان شون ارى اوسيبط رائع وفعل بكسر فسكون نحو حجلة جمع حجلة بفتحات حجلة اسم لطائر اسم لطائر اجل يعني بورونيا حجله اسم النطائر ضربا جمع ضريبان ضرباش جمع ضريبان جمع ضريبان بفتح فكسر اسم لدويبة منتنة الرائح ناوي حيواني كاكتشوكا منتنة الرائح يعني بوني فيسا بوني ناخوشي ليد اسكلمي حجلة عليه اسم لطائر طبعا. ولكن هناك جمع سياره لان السياره من هي يعني الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى المنطقه الى شون الكتابة بفترة حجلا. بلى عم أرى شيء حجلا اسمه نطائر. بلى حجليت إيش من هيل زمانه وكذلك حجلا هل الجمعة كشي حجلا جميع حجلاشة ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس. بع بكزا وأرازنة تو. وش هل فيه وثلاث حاجة له جمع ضريبان جمع ضريبان بفتح فكسر اسم لدويبة منتنة الرائحه ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان لا زمان دا تنهى أم دواناهية أقل جمع بنت تنهى دو دوانه فعل. وذكرى مصدرا جمع تنهى دواناهية مصدر وذكرى, وذكرى مصدرا مثل وزن فعلا وهذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا أم وزن فعلا إن لم يكن جمعا ولا مصدرا جمع نبو مصدر اجنبو فإن لم ينون فألفه للتأنيث فإن لم ينون أغا تنوين نكرا ضياء ألف تعنيه كقسمة يعني غير عادلة أي جائرة جائرة يعني ظالم غير عادلة وإن نوّنا أجد من كذا فألفوا للإلحاق نه نحو عزها عزها فعل لمن لا يلهو كسكا شو يعني كمانك عاد، كمانك عاد، هيش خوي ماشترك مشغولنا كدايما وش بيو، مقيك اليوم ما أدري، هو عايزها، لمن لا يلهو، بعيد شو؟ زي ما يتع، له قالت كدا، نحو عزها، بولا بل وعزها خوي، كذي أكيد تنمين كده عزها بلا ولا مس عزها لمن لا يلهو. وإن نوّن عند بعض ولم ينوّن عند آخرين، طالما أقول لا يهدك لعلماء تنوين كذا لا يهدك يمكن تنوين ففيه وجهان أو كاتم له وجهان كذفرة لعظم خلف أذن البعير الذفرة، أما خلف أذن البعير طالما بالإنسان شرواه الذفرة من الحيوان والإنسان لزماني على بدع قام من الحيوان والانسان العظم الشاخص خلف الاذن أو رقى. او أو او اسكانه رقيله في جلد هي, بيشكها هي. بيشكها هي. بيشكها هي. الذفرة. انسان وبحيوان العظم الشاخص يعني البارز خلف الاذن ام ها نه أخوي خلاص هوزنك شو في فعلها يا فيش نه كذا ذفرة تا ذفزة ها نه ذفرة ذفرة براء الذفرة من الحيوان والانسان العظم الشاخص شكرا هندي كانت تنوين اكليا هندي كانت تنوين ناكليا ويا اتوانيد بالله اي شي اعليفك اعليف تأنيثة فعيلا بكسرتين بكسرتين مشدد العين يعني فاكش كسربي عينكش كسربي ورا مشدده نحو هجيرا هجيرا للهذيان يعني قسي قسي زوركات يعني قسي إلا لعادتك يعني استعمالك مذموم بينك يعني قسي زوركات يعني قسي زوركات يعني كثرة الكلام والقول السيء وهذا يعني وحسيت حسيت مصدر حسا يعني حسا على الشيء إذا حظ عليه كذلك لما صادر حسى حسى يحث ومصدر مصدر وكان شيء حس حس يحس حسا الحس مصدر قياسي والله محذفي ثم ذلك لمصدر كان حس فوعل بضمتين مشددا اللام كحذر حذر من, من الحذر من الحذر و كفر اسم لوعاء الطلعي تن وتمان كذي يعني لقي بني أو لقاء كذي كفر اسم لوعاء الطلي يعني شو بني لقاكا أو كفر راء وفعيلة من ففتح العين مشددة اللغة فعيلة بوضن من فف العين مشدداً كلو للغز للغز للغز للغزي بلى للغزي بس ال مثل اللغز ويسل لغزلو غيزاياك يعي يا تصغير نيا تنكا يعي تصغير ناكو تتشعر مرتبو لأن يعي التصغير لا تكون رابعة وإنما هي بمنزلتي خضارة للزرع وشقارة كلمين لغز كلمين لغز يعني اشترك آلوز بي. ابینی هندک حیوان کو نشانیدہ ہے کو نکند شنے کثر ہے یعنی وہ نہیں بولے کونا کیو دربی یعنی کونی بیت دبر واندے کونی شنے شنے کثر ہے بون نا نا لوجس ہر مسئلے کیش اوھا گران دے الوز اصلا کلمے لوجس یعنی کونی هندک ل حیوانہ کانہ کا ذات یان قاصعہ باشه وخليطه خليطه للاختلاط ولما عليه وقع في خليطه مسألة بوكسك باشه كاي لي تي كتش يعني يعني عليه وقع في خليطه يعني اختلط عليهم امرهم اشتكان لي تي وقعوا في خليطه يعني اختلط عليهم امرهم وفع وفعل ضله وفعل لضم ففتح العين المشددة كخبازة وشقارة لنبتين نايدون أبات فخضارة لطائر خبازة وشقارة هدشان نايدون أبات خبازة شيا تولكنيا برضو تولكيا وشقارة لنبتيني وخضارة لطائر خضارة لا يوجد شيء لا يطير تاير بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم